السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي الكريم نهنئك على حرصك على المادة النافعة ونسأل الله تعالى أن يزيدك من العمل الصالح والآن نتركك مع هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين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 ويذكرهم الله تعالى في من عنده كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا عند تفرُّقنا أن يقال لنا جميعاً قوموا مغفوراً لكم وما ذلك على الله تعالى بعزيز أيها الإخوة والأخوات روى الإمام أحمد في مسنده أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله هل كان آدم نبياً؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم كان نبياً مكلما. قال أبو ذر يا رسول الله كم عدد الرسل فقال عليه الصلاة والسلام هم مئة وعشرون ألف جمًّا وهو في حديث أبي أمامة أيضًا عند الطبراني هذا الجم الغفير ذكر الله تعالى لنا في القرآن منهم أسماء خمسة وعشرين فقط وهؤلاء الأنبياء أيضًا الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن بعضهم ذكره الله تعالى باسمه دون أن يفصل لنا قصته وبعضهم ذكر الله تعالى قصته مختصرة وبعضهم فصل الله تعالى قصته فمثلا إذا قرأت قصة موسى عليه السلام وجده وجدته ذكر في القرآن أكثر من مئة وثمانين مرة في خمسة وعشرين موضع من القرآن نعرف قصته قبل ولادته وقصة ولادته وقصته مع فرعون بل نعرف أيضا قصة زواجه عليه السلام ستقرأ مثلا في القرآن قصة لوط عليه السلام أو شعيب أو هود أو صالح فتجد أنها مختصرة وفي القرآن تذكر أسماء بعض الأنبياء فتجد أنك تعرف أسماءهم دون أن تعرف قصصهم فمثلاً في القرآن نقرأ اسم اليسع ما نعرف قصة لكن نعلم أنه نبي إلياسين ذو الكفل نعرف أسماءهم لكن لا نعرف قصصهم وذكر الله تعالى أيضاً في القرآن قصصا لاشخاص. لم يبين لنا ربنا جل وعلا هل هم أنبياء أم ليسوا أنبياء مثل ذي القرنين يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رواه الطبراني لا أدري أكان ذي القرنين نبيا أم لا يقول لا أدري أكان ذي القرنين نبيا أم لا لكنه مثال هذا قصة ذي القرنين هي مثال على الرجل الذي إذا مكنه الله تعالى في الأرض كان له من التأثير الواضح فيها شيء الكثير ذي القرنين لماذا سمي بديء القرنين وما هي قصته في ذلك وما معنى قول الله تعالى لا يكادون يفقهون قولا ما معناها وكيف كانت علاقة ذي القرنين بيأجوج مأجوج وما معنى قول الله تعالى عن القرنين أنه أتى على قوم قال لم نجعل لهم من دونها سترة ما معنى ذلك هل كانوا لا يلبسون الملابس مثلا دون الشمس كم لبث ذو القرنين في هذه رحلها الطويلة تعالوا نقف مع رعيل كان قبل رسولنا عليه الصلاة والسلام وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يتحدث عن أولئك كثيرا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جلس مع أصحابه حدثهم عن أولئك فذكر لهم يوما قصة قصة موسى مع الخضر عليهما السلام وفصل عليه الصلاة والسلام القصة ليرسل من خلالها توجيهات الأصحاب ذكر لأصحابه يوم قصة الثناثة الذين دخلوا الغار وما كان من دعائهم المتنوع ذكر لأصحابه يوم قصة جريج العابد الذي كان يصلي فجاءت أمه ونادته فقال يا رب أمي وصلاتي ثم استمر في صلاته فدعت عليه أمه فكان له في ذلك عبرة وعظة ذكر عليه الصلاة والسلام أيضا قصة غلام الأخدوت وكيف كانت حياته مع الراهب ومع الساحر إلى غير ذلك من المواقف التي كان يقف عليه الصلاة والسلام على أولاك ذو القرنين ذكره الله تعالى في القرآن ذكره مع أن الأمم السابقة كان فيها من الأنبياء ومن الملوك ومن العلماء ومن الأطباء ومن أنواع الناس ربما الملايين بل المليارات ومع ذلك اختار الله تعالى قصصا مختصرة من ذلك الرعيل حتى يضرب لنا بها مثالا وإذا أردت أن تضرب بالقرآن مثالا تجد أن الأمر واسع أمامك فإذا أردت أن تتكلم عن التجاره مثلا ضربت قصة قارون إذا أردت أنت تكلم عن من يملك فيظلم ذكرت قصة النمروت أو فرعون إذا أردت تتكلم عن الحب وما يتعلق بالعلاقة بين المرأة أو الرجل أو الصبر على البلاء ذكرت قصة يوسف عليه السلام إذا تتكلم عن بر الوالدين وجدت قصة إبراهيم عليه السلام واسعة أمامك إذا تتكلم عن الملك والصلاح في الملك وما آتى الله تعالى العبد من ملك عظيم تكلمت عن سليمان وعن داود عليهم السلام نحن اليوم س على قصة من ذلك الرعيم على ذي القرنين وهي قصة نقرأها في كل جمعة كما قال عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة الكهف في كل جمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين فما هي قصة هذا الرجل ولماذا ذكرها الله تعالى في القرآن ذكر ابن إسحاق في سيرته أن قريشا لما ظهر النبي عليه الصلاة والسلام وبدأ الناس يقبلون عليه في الدعوة صارت قريش تسلك كل سبيل لأجل حرب دعوة النبي عليه الصلاة والسلام قالوا مجنون ساحر كاهن كذاب مشعود فما قبلهم الناس يا الناس يعرفون الكاهن ويعرفون سجعه وكلامه هذا ما ينطبق على النبي صلى الله عليه وسلم المجنون يعرفون كلامه وصرعه هذا لا ينطبق على النبي عليه الصلاة والسلام الشاعر معروف كلامه المشعوذ معروف كلامه وإذا قريش كلما جاءت بحجة لم يقبل الناس منها ذلك فصارت قريش تستعين بكل أحد يستطيع أن يعطيها حجة لدحر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأشار عليهم من أشار قال إن اليهود إن أهل الكتاب قد أوتوا الكتاب من قبلكم وعندهم معلومات ليست عندكم فمضى ثلاثة نفر من عند قريش إلى اليهود في المدينة وهذا في أوائل الإسلام قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مضوا إلى المدينة وأقبلوا ودخلوا على الملأ من رؤوس اليهود قالوا يا معشر اليهود أنتم أهل الكتاب وأهل الكتابين من قبلنا وعندكم من العلم ما ليس عندنا يا معشر يهود إنه قد ظهر قبلنا رجل يزعم أنه نبي فما رأيكم هل هو صادق أم لا فجرى نقاش بين قريش وبين اليهود ثم قالت اليهود لقريش ارجعوا إليه فاسألوه ثلاثة أسئلة إن أجابكم عنها فهو نبي وإن لم يجبكم عنها فهو رجل متقوّل فروا فيه رأيكم صرفوا معا قالوا ما هي الأسئلة قالوا سلوه عن رجل خرج في الصدر الأول سلوه عن نفر خرج في الصدر الأول ما خبرهم وسلوه عن رجل طواف طاف في الأرض في شرقها وفي غربها ما خبره وسلوه عن الروح ما الروح حفظت اليهود حفظت قريش هذه المسائل وقفلوا راجعين الـ الـ إلى مكة ودخلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام وقفوا بين يديه قالوا له إن عندنا ثلاثة أسئلة إن أجبت عنها أمن أنك نبي فسألهم عليه الصلاة والسلام ما هي قالوا أخبرنا عن نفر خرجوا في الصدر الأول فكان لهم خبر وقصة ما هي قصتهم منهم وما هي قصتهم وأخبرنا عن رجل طواف طاف في الأرض في شرقها وفي غربها من هو وما قصته هكذا بالإبهام وأخبرنا عن الروح ما الروح فالنبي عليه الصلاة والسلام من شدة فرحه واستبشاره بأن يسلم النفر من قريش فيتبعهم الناس قال إيتوني من غد تجدون الجوة ولم يقل صلى الله عليه وسلم ان شاء الله فلما جاءوا من الغد وإذا جبريل لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بخبره نزل بأمور أخرى لكن بجواب هذه الأسئلة ما جاء قالوا ما هو الجواب قال ايتوني من غد اليوم الذي بعده جاءوا في اليوم الذي بعده ما الخبر قال ايتوني من غد اليوم الذي بعده فنازالوا يترددون على النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدأ بعضهم يقول لبعض هذا كذاب هذا كاهن وبدأوا يستهزئون يقول أما جاءك شيطانك للنبي عليه الصلاة والسلام فلما أتم خمس عشرة ليلة نزلت عليه سورة الكهف وفيها قول الله جل وعلا أم حسبت أن أصحاب الكهف وارواقهم كانوا من آياتنا عجبا أصحاب الكهف معروف الكهف هو الفتحة التي تكون في الجبل يأوي إليها الناس غالبا وغيرهم من الحيوانات قد يأوي إليها الرقيم قالوا هو لوح رقمت فيه أسماؤهم يعني كتبت رقمت فيه أسماؤهم وعلقت على باب الكهف على المدخل متى حدث ذلك لما اكتشف الناس أمرهم ومات أصحاب الكهف جاءوا وجعلوا الكهف هو قبرهم ابنوا عليهم بنيانا ثم جعلوا عليه جعلوا عليه لوحاً مرقوماً يعني مكتوباً فيها أسماء هؤلاء من أصحاب الكهف أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً الآيات أما الروح فقال الله جل وعلا عنها ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا يعني لن نعطيكم الجواب عنها ثم قال الله تعالى موجها لنبينا عليه الصلاة والسلام وللأمة ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن شاء الله واذكر ربك إذا نسيت ثم فصر الله تعالى قصة ذي القرنين فقال الله جل وعلا ويسألونك تسألك قريش واليهود ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى ما قال سأتلو عليكم ذكرى أو سأتلو عليكم ذكره وقصته لا إنما سأتلو عليكم منه ذكره يعني لن أفصل لكم القصة سئل ابن عباس رضي الله عنهما قيل له يا ابن عباس كم لبث ذو القرنين في رحلته وقال ابن عباس لبث ذو القرنين في, في رحلته خمسمائة عام وقد يقول بعضكم كيف خمسمائة عام يعني هو كم عاش الأمم السابقة كما تعلمون كانوا يعيشون أكثر منا نوح عليه السلام لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما هذه فترة الدعوة كم عاش قبلها وكم عاش بعدها غيرهم من الأنبياء كانوا يعيشون أعمارا طويلة الناس الذين من قبلنا الأمم كانوا أطول منا أعمارا وأيضا أضخم منا أجسادا يقول النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله تعالى آدما ستين ذراعا في السماء الذراع ما بين المرفق إلى نهاية الأصبع الأوسط يعني قرابة نصف متر تقريبا أو أقل فخلق آدم طوله ستون ذراعا في السماء ولا بد أن يكون عرضه مت... مت... متناسقا مع طوله لم يذكروا في الحديث طوله عرضه لكن لا بد أن يكون العرض متناسقا في الغالب مع الطوله يقول عليه الصلاة والسلام ثم لم يزل الخلق إيش ينقص لم يزل الخلق ينقص ذكر أن امرأة من السابقين مات ولدها الصغير فجلست عند رأسه تبكي فمر بها رجل حكيم قال لها لماذا تبكين قالت أبكي على ولدي ما تمتع بالحياة مات صغيرا قال كم عمره لما مات قالت صغير قال كم عمره قالت عمره 500 عام طبعا هو صغير بالنسبه لاعمارهم فقال لها اصبري فانه سياتي بعدنا اقوام اعمارهم بين ال60 وال فقالت والله لو اعطان الله اعمارهم لاجعلنها سجده واحده ايش 60 سنه و70 وذكروا ايضا مما يستطرد في التاريخ ان قوم موسى عليه السلام قالوا يا موسى قد أفزعنا ذكر الموت فادعوا الله أن يرفع عنا الموت وقال موسى عليه السلام وجود الموت خير لكم أن يوجد شيء اسمه موت والواحد إذا كبر في السنمات وفتح المجال لغيره أحسن لكم قالوا لا أفزعنا الموت ما نريد ادعوا الله يرفع عنا الموت فادع الله تعالى فرفع عنهم الموت قالوا فصار الواحد يصل عمره الى 60 سنه ولد عمره 40 حفيده عمره 20 وابن حفيده عمره سنه ثم اذا وصل عمره الى 80 صار عنده ولده عمره بعدين الحفيد 40 بعدين, بعدين ابن الحفيد بعدين ابن ابن الحفيد سنه بعدين يوصل عمره 100 فيصير تحت من ذريته خمسه ولا سته فيصير الواحد عمره 20 سنه وعنده في البيت جدة عمره ستون وجد أبيه عمره ثمانون وجد جد أبيه عمره مائة وهالشائب عمره مئة وهذا عمره مئة وهذا عمره ترتمية وهذا عمره تلتمية صارت تدخل البيت تلقى مئة وعشرين شائب هالشاب مسؤول عنهم كلهم وإذا هم بين طاعم وكاس وشارب ومريض فدعوا الله قالوا, قالوا يا موسى ادعو الله أن ينزل علينا الموت واش الواحد يدخل البيت يلقي مئتين شائب أمامه قالوا ادعو الله أن يعيد إلينا الموت قالوا فدع الله تعالى قالوا فمات في ليلة واحدة كذا وكذا ألفا فهي سنن لله جل وعلا إذا عبث بها الإنسان أو حاول أن يغيرها ويبدلها ما استقرت حياته فذو القرنين كانت حياته أصلا وحياته الجيل الذي هو فيه طويلة فلبث في رحلته خمسمائة عام وقع له في رحلته من العجائب الشيء الكثير لكن ربنا جل وعلا ذكر لنا من هذا الشيء الكثير ذكره ذكر فقط ثلاثة مواقف لما بلغ مغرب الشمس ولما بلغ مطلع الشمس ولما بلغ بين السدين وانتهى معقول الرجل طاف الأرض كلها ما وقع له إلا هذه الثلاثة مواقف كلا كلا وقع له أكثر من ذلك بكثير لكن ربنا جل وعلا ذكر لنا ما فيه العبرة والعظة باختصار وسمي بذي القرنين قالوا لأنه بلغ طرفي الأرض فكأنه بلغ قرنيها القرن الأيمن والأيسر قالوا فسمي بذي القرنين يقول الله جل وعلا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى ما تتلو علينا ما هو ذكره يا ربي ان مكننا له في الارض مكننا له في الارض بمعنى جعلناه في الأرض ممكنا ما احد يستطيع أن يزعزعه ان جاء واحد يزعزعه بجنود فذو القرنين عنده جنود اقوى منه ان جاء واحد يزعزعه بعلم واختراع ذو القرنين عنده من يخترع ومن يغلبه ان جاء واحد يزعزعه في قوة بدن عنده من قوة البدن ما يغلب به ذلك الرجل مكنا له في الأرض ما في أحد يستطيع أن يسلم ملكه أو يتعرض له إنا مكنا له في الأرض ثم قال الله وآتيناه من كل شيء سببا سببا أي طريقا فإذا أراد أن يسافر ما يحتاج يستلف واحد لأجل أن يدله على الطريق أو, أو واحد آخر لاجل أن يدله على مواضع الماء في الطريق حتى يشرب. أو شخص ثالث يساعده بجنود يحمونه في الطريق لا ان أراد أن يسافر فقد يسترن له أسباب السفر عنده من يدله على الطريق جاهز وعنده من يعرف الفلك والنجوم والجهات جاهز عنده من يعرف مواضع الأرض والمياه وأماكنها جاهز عنده جنود يحمون. عنده من يطبخ له الطعام عنده دواب تحمله طيب ان أراد أن يستخرج الماء في البلد عنده سبب عنده من يستخرج له ذلك إن أراد علاجا آتيناه كل شيء سببا عنده أطبا إن أراد أن يبنيا قصرا آتيناه كل شيء سببا عنده مهندسون وبناءون طيب إن أراد أن مثلا أن،, أن يستحضر أحدا من الناس عنده عنده جنود يحضرون له من يشاء ولذلك الله تعالى وآتيناه من كل شيء سببا ذو القرنين لما رأى أن الله تعالى أتاه كل ذلك أراد أن يخدم الدين بما أتاه الله تعالى من نعمة قال الله جل وعلا فأتبع سببا أتبع سببا أي سلك طريقا سلك طريقا من الطرق وخرج من بلده, من بلده للدعوة إلى الله تعالى فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب على قوم لم وجدها تغرب في عين حميئة في عين حميئة قالوا إنه سار في الأرض غربا قالوا حتى وصل إلى المحيط وجعله تأمل طيب أنا أريد أمشي طيب أمامك ماء فرأى الشمس تغيب في المحيط فظن ذو القرنين أن الشمس تنطفئ ثم في الصباح تشتعل مرة ثانية هكذا ظن في عين حميئة لذلك تلاحظ الشمس تحمر ثم تنطفئ فظن أنها تنطفئ من اشتعالها ووجد عندها قوما وجد على الساحل قوما يعيشون على الساحل وفي الغالب أن أهل السواحل يعيشون على صيد السماك وما شابه ذلك وجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين هؤلاء القوم كانوا ينقسمون إلى طبقتين طبقه متسلطة قوية تسرق الأموال تضرب تعبث بالناس وطبقه مستضعفة مسكينة هذا أخذ أرضه وهذا أخذ ثيابه وهذا سلب دكانه وهذا ربما هتك عرضه وهذا اختطف ولده يعني مساكين طبقه مسكينة ضعيفة وطبقه متسلطة فقال الله تعالى لذي القرنين خيره بين أمرين قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا إما أن تعذب يعني إما أن تعاقب إما أن تعذب وإما أن تعاقب مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن الزبير أو للزبير لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر سألوا حيي بن أخطب قال له أين الأموال؟ التي كانت خرجت بها من المدينة أموال كثيرة أين هي قال أكلتها السنين وتتابع الأيام قال عليه الصلاة والسلام له وهم كانوا استسلموا على أن يسلموا أموالهم كلها غنايم قال عليه الصلاة والسلام له الوقت قصير والمال كثير يعني الوقت ما بين خروجكم من المدينة وفتحنا لخيبر قصير والمال الذي خرجت به كثير جدا. كيف أكرته السنين ما مر ولا سنة قال ذهب المال فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا زبير مُسه بعذاب يعني عاقبه فجاء الزبير ورفع عليه الصوت فما كاد يضربه صوتين حتى قال نعم تذكرت تذكرت أين المال ما أنت تقول كل المال فني صرفته فدلهم على مكان الخرب واستخرج منه جلد ثور مليء بالذهب فالمقصود أما أن إما أن تعذب يعني أن تعاقب خيره الله تعالى بين شيئين إما أن تعذب هذا الاختيار الأول وإما أن تتخذ فيهم حسنة يعني إما أنك تأتي بمثلا قاطع الطريق وتعاقبه وتأخذ لمن قطع الطريق عليهم حقهم منه تعال أنت أخذت أرض فلان تعال نعاقبك ونرجع الأرض لصاحبها أنت أخذت دكان فلان رجع لها الدكان وعوضه بما خسد أنت أخذت ثيابة فلان ودوابة رجعها له أنت أخذت إما أن تعذبت عاقب وإما أن تتخذ فيهم حسنة أن تصدر عفوا عاما يقول خلاص كلكم سماح من اليوم نفتح صفحة جديدة كل واحد يسامح الثاني طيب السؤال لو أن ذا القرنين قال خلاص أنا بسامح الجميع هل يعتبر هذا عدل ذكروا مرة أنه أحد القضاة قديماً أيام لما كان رئيس القضاة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله قبل أربعين سنة ذكروا أن قاضياً في ذلك العهد اختلف إليه رجلان جاءوا ودخلوا عليه في مجلس قضاءه وصارفون على بعض قال ما الخبر فقال أحدهما يا شيخ أنا أسلفت هذا الرجل مالاً وجحداً فقال الشيخ للثاني ها رجع له فلوسك أردت فلوسه فقال قال ما رجعها إلا رجعتها بدأوا يصرخون على بعض فقال الشيخ كمل فلوس فقالوا ريال قال ريال ومسوين مشكلة وصراخ عشان ريال تفضل هذا ريال خلص تقول ما رجع أهلك خلص هذا ريال تفضل اطلعوا فعلم به الشيخ محمد بن براهيم ففصله من القضاء فتوجه الرجل إلى الشيخ قال تفصلني من القضاء أنا والله لا ارتشيت ولا حكمت بغير ما أنزل الله ولا ظلمت تفصلني من القضاء قال نعم نحن وضعناك قاضياً لتفصل الخصومات وتقضي على المشاكل ما وضعناك تتصدق على الناس أنت الآن لما أعطيته الريال اطلعوا من عندك انتهت المشكلة ما انتهت خرجوا وهو يقول ترى ريالي في ذمتك إلى هالحين والله ما أسامحك يراه في السوق يعيد عليه الكلام عيالهم كل واحد يقول للثاني يا ابوك حرامي يا ابوك ما رجعي فلوسنا الريال اللي اعطيتها ما انهى المشكلة المفروض انك طلبت الشهود خليتها يحلف يعني استعملت الطرق الشرعية لاستخراج الحق من من من, من سلبه هنا ذو القرنين يعمل بذلك ذو القرنين خيره الله تعالى بين أن يستلع عفوا عاما وبين أن يعاقب الظلمة فاختار ذو القرنين قال أما من ظلم اللي أخذ أرض فلان وأخذ دكان فلان وأخذ ثياب فلان وأخذ دواب فلان أما من ظلم فسوف نعذبه انعاقبه حتى رجع الفلوس صاحبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنا وسنقول له من أمرنا يسرا أنهذوا القرنين الأمور قضى على المشاكل بينهم ثم اتبع سببا طلع من البلد وغادره إذن ذو القرنين ما كان قصده أن يوسع مملكته ما كان يسير بين الناس حتى يكسب بلدان زيادة لا يريد أن ينشر الخير ينشر الدين التوحيد في الأرض فقط ولذلك يدعوهم ينتهي منهم ثم اتبع سبب قال الله حتى إذا بلغ مطلع الشمس إذا مشأ من الغرب إلى الشرق نعم طيب خلال المشي ما مر بعجائب ما مر بوديان ما مر بجبال بلى مر لماذا لم يحدثنا الله عنها لأن الله قال سأتلو عليكم منه ذكرا وإلا لو ذكر الله تعالى كل المواقف لطال بنا المقام في ذلك حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا لم نجعل لهم من دونها سترا قيل كان أولئك قوم متخلفين كانوا ما يعرفون يبنون بيوتان ولا يعرفون كيف يستضلون من الشمس كان الواحد منهم يجلس والشمس تضربه من الصباح إلى الليل ما عندهم فكرة جاء بيوت أو وضع قماش أو نحو ذلك وقد يستفهم البعض يقول طيب كيف معقول يعني بناء البيت لا يحتاج إلى فكر كثير جدار من يمين ويسار ووضع فوقها قماش ولا سعف من النخل ولا رصان شجر لماذا تجلس في الشمس نقول هذه الفكرة ما جاءت معهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عن الثياب والخيت يقول أول من خاط إدريس عليه السلام طيب السؤال يا جماعة الناس قبل إدريس كيف كانوا كانوا عفوا يعني عرات لا ما كانوا عراه الستر موجود منذ آدم عليه السلام وطفق يخصفان عليهما من شجر الجنة من ورق الجنة يعني يسترعورته في الجنة لكن ما كان الناس يخيطون كانوا يأخذون القماش أو نحوه ويلفونه على أجسادهم لفا ما كانوا يخيطون إدريس جاء بفكرة أن يقص القماش يخيط هذا على شكلكم هذا على شكلكم آخر. هذا أحياناً تكون الفكرة موجودة لكن لا تطبق ولا يزال يا جماعة ترى إلى اليوم موجود لو تطوف في الأرض يوجد إلى اليوم ناس عندهم نوع من البدائية ما وصلتهم للحضارة أنا قبل كبيوم جالس مع أحد الإخوة له نشاط في أندونيسيا أندونيسيا كما تعلمون هي ثلاثة آلاف جزيرة أكبرها ثلاث جزر جاوه وصومطره وجزيرة الثالثة وبقية الجزر صغار يسكن فيها أعداد قليلة يعني عدد سكان أندونيسيا قريب من 250 مليون تقريبا أو تزيد وأكثرهم متركزون في الجزر الكبار. لكن أعداد منهم يسكنون في جزر صغار يعني جزيرة فيها حشرة آلاف خمسة آلاف هذا حريص على أن يصل إلى الجزر البعيدة جدا. فيأتي ويدخل إلى الانترنت ويدخل إلى جوجل إيرث ويبدأ يبحث عبر الجزر يشوف مواقعها ويرسل الدعاة من عنده إليها يقول لي يقول لي واحد من دعاتنا وصل إلى جزيرة يعني بعيدة وفي عمق البحر ما ما يصل إليها أحد عادة يعني الناس والتجار لا يذهبون إليها ما لهم يعني فائدة من الذهاب إليها يقول فوصل إليها وإذا قومها ليس لهم أي علاقة بالمجتمع الخارج ما لهم أي علاقة بالمجتمع الخارج يقول لدرجة أنهم حتى ملابس لا يلبسون ملابس ثم قال لي تتوقع ماذا يعبدون قلت أكيد يعبدون أشجار ولا أحجار ولا قال حتى عبادة الحجر والشجر لا يعرفونه ما أحد جاء أعطاهم فكرة اعبدوا صنم لكن عندهم فطرة في داخلهم أن هناك رب هناك خالق عظيم ما صفات هذا الخالق كيف نعبده كيف نتقرب إليه ما يدرون لكن عندهم فطرة فطروا عليها أن في خالق عظيم كيف نتعرف عليه ما يدرون قلت عجيب طيب ماذا يعبدون فقال لي يعبدون الطائرات قلت من تقول لي قبل شوية انهم متخلفين ما يعبدون الطائرات قال نعم اعظم شي رأوا في حياتهم الطيار فهم اذا رأوا الطيارة ورأوا انوارها والوانها وحسنها وكبر حجمها وصوتها القوي ظنوا ان هذا ربهم هذا اعظم شي رأوا فيصفقون يعني يعملون بعض الاشياء هذا ربنا مر يتطمن علينا ثم اذا راح شوية تمر طيارة ثانية فيصفقون هذا ربنا يقول هذا من شدة الجهل عندهم فأحيانا لا يزال يوجد بعض الناس على شكل بدائي يعني ليس لهم وجود أو, أو, أو ما وصل شيء من الخير ذو القرنين وصل إلى هؤلاء القوم وإذا هم كما قال الله لم نجعل لهم من دونها سترا هؤلاء القوم جالسين هكذا في الشمس ما في أحد يعلمهم ما في أحد يبذل لهم شيئا وبالتالي هم على جهلهم وعلى بدائيتهم أقبل ذو القرنين يعلم وحط عندهم من يدعوهم إلى التوحيد ويعبدهم لله تعالى ويعلمهم الدين حتى إذا استقرت الأمور قال الله جل وعلا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرى ثم أتبع سببا انتهى منهم في أمان الله ومضى من عندهم وصل الآن إلى الموطن الأخير الذي ذكره الله تعالى لنا في القرآن والذي نحن لنا علاقة به يقول الله جل وعلا حتى إذا بلغ بين السدين لم يقل بين الجبلين وإنما بين السدين هذا كان وادياً سحيقاً وعن يمينه جبل وعن يساره جبل لكن الجبل الأيمن والأيسر ليس جبلاً متدرجاً بحيث ممكن الواحد يصعد عليه لا الجبل صاير كأنه شق فصار كأن السد عن يمينه سد عن يسار الواحد يريد يصعد ما يستطيع جبل شاهق وعلى شكل جدار عن يمينه ويساره ما عندهم إلا الأمام والخلف حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما من وراء السدين قوما إيش؟ ماذا وصف الله تعالى من هؤلاء القوم هل قال مثلا هل ذكر أجسامهم بأنها كبيرة أو صغيرة أو ذكر الوانهم أو ذكر قوة أبدانهم أو ذكر جهلهم لم يذكر الله تعالى لم يصف لنا أجسادهم ولا ألوانهم ولا طبائعهم وإنما تكلم عن أغرب شيء استغربه ذو القرنين منهم تكلم عن ألسنتهم غريب كيف عن ألسنتهم؟ كان هؤلاء القوم لهم لا يكاد أن يفهمها أحد في العالم لذلك قال الله تعالى وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا يعني لا يكادون يفهمون أي كلام مما يتكلم به الشخص الذي أمامه طبعاً ذو القرنين معه ناس يفهمونه هو أثناء سير في البلدان يمر على أقوام يأخذ منهم مترجمين يأخذ من الناس يتكلمون لغات متعددة لكن المشكله مع هؤلاء ما استطعت فهم معهم يقول ابن كثير في تفسيره يقول حتى ذكر أن دال القرنين لما اراد ان يفهم ما عندهم استعمل 70 مترجما كيف استعمل 70 مترجما يعني مثل الان لو مثلا احدكم قال شخص يريد يدخل في بس يتكلم شويه كيف طيب تفضل فلما جاء العامل قلنا له تتكلم عربي قال لا تكلم انجليزي بحكم ان العربي والانجليزي مشهور ممكن نجد واحد يترجم يعني بسهوله قال لا ايش تتكلم قال هو يتكلم صيني طيب يا جماعه فيكم احد يتكلم صيني قال واحد انا والله حافظ لي كم كلمه صيني طيب تفضل ها فيكم احد يعرف بعد شوي قال واحد انا والله بعدها اعرف شوي صيني وسبق سافرت مرارا طيب تفضل ها. فنحاول نجمع له عشرة أو خمسطعش أمامه فيتكلمه بجملة عبارة عن عشر كلمات هذا يلتقط كلمة هو يفهمها. يقول فهمت الكلمة هذه معناها أستطيع والثاني يقول لا ترى الكلمة التي قبلها معناتها لا إذن هو قال لا أستطيع يقول الواحد شوف الكلمة الأخيرة معناتها عائلتي ها حاولوا يا شباب فكل واحد يلتقط كلمة منها الخمسطعش مترجم عشان نستطيع أن نفهم ماذا يريد ذو القرنين جاء بسبعين مترجم يلا دبرونا معه بدأوا لاك يتكلمون عندهم مشكلة فهم يتكلمون يريدينه يساعدهم في حلها كل واحد من السبعين مترجم يلقى تكلمة يركبونها على بعض حتى يفهموا الملك يفهموا ذا القرنين ماذا يريدون وعموما أيها الأفاضل كلما صارت اللغة غريبة تحتاج إلى مترجمين أكثر حتى يساعدوك في فهمها كلما صارت اللغة غريبة أنا لا أنسى قبل أربع سنوات تقريبا ذهبنا إلى تنزانيا في أفريقيا فالناس في دار السلام في العاصمة يفهمون اللغة الإنجليزية والمترجم أيضاً يترجم في المسجد من الغواء العربية إلى السواحلية واللغة السواحلية تكلم بها أكثر من 150 مليون في أفريقيا وفتح بها قناة إسلامية قبل فترة بسيطة أيضاً فاللغة السواحلية لغة دارجة عندها سهلة فكنا نلقي المحاضرة بالعرب ويترجم بالسواحلية والناس يفهمون وفي الأسواق وغيرها يتكلم انجليزيا فقلت للإخوة هناك قلت يا جماعة أذكر فيه عندكم في أفريقيا ناس من الوثنيين البدائيين اللي في الصحراء ودي أشوفهم قالوا يا شيخ هؤلاء بعيد و و لازم تمر بغابة و معك حرس و مدري إيش المهم أصريت عليهم ف حددنا يوما و ذهبنا إليه تطلع من غابة <تصفيق> و إذا أنت أمام صحراء قاحلة صحراء سبحان الله كأنها كف و فيها مجموعات من هؤلاء يعيشون في مثل القلاع كل واحد رئيس قبيلة قبيلة أحيانا عددهم مئة يعني كلهم ويبنون مثل السور من أغصان الشجر ويبنون في الداخل بيوتهم أكواخ تلقى هذا السور في داخله عشرة بيوت عشرون بيتاً فيهم مئة شخص مئتين شخص إلى آخر فيعيشون على رعي البقر والثيران وأحياناً إذا جاعوا ولم يعني يجدوا شيئا يأتوا ويربطون الثور ويجرحونه ويمصون دمه ولذلك هذا اللي كان يفعله في الجاهلية ذلك الله تعالى قال حرمت عليكم الميتة والدم كان الواحد من الجاه في الجاهلية إذا جاع في سفره جرح جمله ومص دمه حتى يشبع شوي يعني فحرم الله تعالى هذا فهم مع شدة الجوعيات لوحد ويجرح الثور أو البقرة ويمص الدم حتى يعني يأخذ وجبة وإن كان مضرا لكن يعني يسد جوعه فعندهم طبع غريبة الشاهد هؤلاء تعودوا أنهم لا يأتي إليهم إلا السياح الأوربيون وتعودوا أيضا أنه إذا جاء السياح الأوربيون أنهم يخرجون ويرقصون رقصة معينة كذا رقصة أفريقية معهم زامير وكذا ويرقصون الرقصة ويعطيهم السائح خمسين ألف شلن يعني خمس دولار جئنا نحن ووصلنا ثلاث سيارات فلما جئنا ووصلنا سمعوا صوت السيارات فخرجوا من السور هذا من القلعة وبدأوا طبعا الرجال ونساء كلهم لابسين نفس اللبس خرق لابفينها عليهم وحال رؤوسهم صفر بالموس تماما وما في شنب ما في لحية ما في أي شيء يبين هذا من هذا ولابس جميعهم أيضاً حري في أذانهم وفي رقابهم في يدينهم ما تقدر تفرق هذا رجل للمرأة الشاهد فلما وقفت السيارات خرجوا وبدأوا يقفزون ويزمرون فقلت للمترجم كلهم يوقفون حنا ما جينا نشوف رقص فيكلمهم باللغة السواحلية ما فهموا هم يتكلمون لغة أخرى تماماً اسمها لغة الماساي لغة نادرة فشويًا لطلع الملك حقهم وأقبل علينا وإذا يفهم السواحلي فكلمها المترجم قال له كلهم يوقفوا لا يرقصوا قال ليش أنتم ما جيتوا تشوفون رقصنا قال لحنا ما جئنا نشوف رقصكم قال طيب من بيرقص أنتم بترقصون لنا قال لازم أحد يرقص لا نرقص ولا ترقصون قال ليش أننا نسوي لازم أحد يرقص قال لا لا ترقصون نحن الربع ساعة التي ترقصون فيها نعطيكم قيمتها ال25 دولار بنعطيك اياها لكن اجمعهم بدنا معهم صرخ بهم وقفوا المزامير هذه وقفوا امامنا والمقطع موجود في اليوتيوب يمكن لو احد يبحث عن باسمي أو تنزانيا او كذا سيجده الشاهد ف معهم بالعربي ما يفهمون اكيد انجليزي ما يفهمون سواحلي ما يفهمون أنا أتكلم عربي ويترجم صاحبي إلى سواحلي ما يفهمون سواحلي فاحتجنا أن نستعمل كذا مترجم أنا أتكلم عربي والمترجم اللي معي اللي جايبه معي في السيارة يترجم من العربي إلى السواحلي ثم الملك حقهم يترجم من السواحلي إلى لغة الماساي فأنا الآن حتى أوصل كلامي لهم احتجت إلى استعمال مترجمين صح؟ واحد يترجم من عربي إلى سواحلي ثم من سواحلي إلى ماساي وبعدين يفهمون الماسايهم فما صفى من الربع ساعة إلى خمس دقائق تقريبا كلما صارت اللغة للذين أمامك كلما صارت غريبة سوف تحتاج إلى استعمال أعداد أكبر لأجل أن يفهم الذي أمامك هذه اللغة دول قرنين لما تكلم معهم هم معه مترجمون بلغات متعددة لأنه طاف في الأرض فهو أصلاً كلما مر بقبيلة مر ببلد يأخذ منها ناس يشتغلون معه فهو يجرب معهم هاللغة ما يفهمون يجرب هاللغة ما يفهمون طيب ماذا تريدون فجاء بسبعين مترجم كل واحد يلتقط كلمة حتى استطاع أن يفهم ماذا يريدون وإذا المساكين يعيشون في أزمة في مشكلة كبيرة نغصت عليهم حياتهم عندهم ناس اسمهم يأجوج مأجوج قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض يأجوج مأجوج هما قبيلتان عظيمتان اشتق اسمهما من التأجيج لذلك قال أججت النار يعني زدتها حطبا وأشعلتها أججت النار يا جوج ما يا جماعة عددهم كبير جدا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري يقول يقال لآدم يوم القيامة يا آدم أخرج بعث النار فيقول يا ربي من كم أخرج من أمتك بعث النار الذي يدخلون النار قال يا ربي من كم فيقول الله من كل ألف كم تسعمية وتسعة هؤلاء إلى النار واحد بس للجنة ففزع الصحابة قالوا يا رسول الله وأينا ذلك الواحد إذا كل ألف تسعمية للنار واحد للجنة معناته يعني احتمال دخولنا إلى الجنة قليل جداً من بيدخل الجنة فقال عليه الصلاه والسلام ابشروا واملوا ما يسركم فانكم بين امتين ما كانت في شيء الا كثرتها يا اجوج وفي الحديث الاخر قال ما انتم في الامم إلا كمثل الشعرة البيضاء على جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء على جلد الثور الأبيض قال كعب الأحبار وهذا من, من اخبار الإسرائيليات التي لا نصدقها ولا نكذبها لكن تورد إن الله لما خلق الخلق هذا ليس حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قول لبعض الصحابة قال إن الله لما خلق الخلق قسمه عشرة أجزاء فجعل تسعة أجزاء ملائكة وجزءا سائر الخلق ثم هذا الجزء قسمه الله عشرة أجزاء فجعل جزءا الجن والإنس وتسعة أجزاء سائر الخلق الحيوانات والأشجار والجبال وآخر ثم هذا الجزء الجن والإنس قسمه الله عشرة أجزاء فجعل تسعة أجزاء جن وجزءا واحدا إنس ثم هذا الجزء الإنس قسمه الله عشرة أجزاء فجعل تسعة أجزاء يأجوج ومأجوج وجزءا سائر الخلق سائر البشر بقية البشر فيأجوج ومأجوج عددهم كبير جدا وذكرهم الله تعالى في القرآن كما, كما سيأتي معنا فهؤلاء القوم يقولون قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج مفسدون في الأرض يعني يأتون إلى دوابنا ويسرقونها أو ينحرونها يأتون إلى بناتنا يختطفونهم يأتون أولادنا يقتلونهم يأتون إلى زروعنا إذا أرادت أن تتم فيحرقونها يعبثون بنا يا ذا القرن نحن عندنا مشكلة مع ناس ما نستطيع أن نرد كيدهم ولا بأسهم عنا إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض ماذا تريدون؟ هؤلاء القوم عندهم حل لكن هذا الحل هم عاجزون عن عن تنفيذه كأنهم يقولون هذا القرنين ما يحتاج تفكر في حل الحل جاهز عندنا ما الحل الذي تشوفونا نحن عندنا حل بس ضعفنا يمنعنا من أن نصنعه ما هو الحل قالوا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا نحن عندنا سد عن يمين وسد عن يسار نريدك تبني بيننا وبين يا أجوج ومأجوج سدا ثالثا لأنك أنت بجلودك وكثرتك سيهاب يا أجوج ومأجوج عليك وأن تشتغل فسيتركونك وعندك بناءون ومهندسون وناس فهل نجعل لك خرجا الخرج يا جماعة هو المال المجموع من عدد كبير من الناس وغالبا أن الذي يدفع في الخرج هذا يكون أشياء قليلة تجمع من الناس حتى تكثر يعني مثلا يأتوا عندها المرأة تقول خلاص خذوا خاتم يأتوا عندها الرجل يقول والله أنا ما عندي إلا هذه البقرة ليوني أخذوها يلا يأتوني يجمعونه من الناس الضعفة لين يكثر ويقولون يعني خذ يا هذا القرنين هذه مكافأتك من أهل البلد كله هل نجعل لك خرجاً نحن نعطيك مكافأة لا تشتغل ببلاش فهل نجعل لك خرجة على أن تجعل بيننا وبينهم سدة ذو القرنين أيها الأفاضل ما قال تعطوني مال يلا كم تعطوني وصار يتخارج معهم فيه لا قال ما مكنني فيه ربي خير اللي الله عطاني من الملك والأموال والجنود والأرائك والدواب هذه ما يليق أن الله أعطاني وسعري ثم آتي إلى الفقر والضعفة من أمثالكم وقولها عطوني فلوس عشان اشتغل لكم إذن ليش الله أعطاني هالنعمة عشان أساعد بهالضعفة أمثالكم ولذلك قال ما مكنني فيه ربي اللي الله أعطاني ليس الله قال إنما مكننا له في الأرض اللي الله أعطاني يغنيني عن اللي تجمعون أهلي أنا بفعلها لله ولذلك يا أخواني يعني هذا درس لكل من كان عنده نعمة أن تحاول أن تتعبد لله شكراً لهذه النعمة بأنك تبدلها لمن يكون ضعيفاً أو محتاجاً إليها يعني مثلاً واحد أنعم الله عليه بما أنعم عليه عنده مثلاً عماير كثير ومليان الشقق يأجرها ثم أمرأة ضعيفة وأيتام قالت والله ما نقدر ندفع الأجار طيب لكن بنجمع لكمين يسرع كل ما مكنني فيه ربي خير خلاص بلاش نأخذ منكم الأجار الحمد لله الله مغنيني وعندي كذا من الشقق ما هو بضارني نسكنكم بلاش حسنا واحد كان يمشي في الطريق في شدة الشمس ورأى واحد يأشر على الطريق الحمد لله إن الله ما خلاني أنا اللي أمشي في شدة الشمس وهو مكاني إلا بوقف له شكرا لله على الله فضلني عليه والله يا إخوان وأخواتي والله النك ما تحسن إحسانا إلا كافأك الله تعالى به غالبا في الدنيا وفي الآخرة يقول ابن حزم يعز ربنا ويتعالى أن يعامله العبد نقدا فيكافئه نسيئة ويقول الله هل جزاو الإحسان إلا؟ الإحسان ويقول للذين أحسنوا إيش؟ الحسنى وزيادة قيل الحسنى الجنة والزيادة هنا النظر إلى وجه الله تعالى وهو قول الجمهور وقيل أيضا الحسنى في الدنيا ويزيدهم أيضا أن تحسن الله يحسن ومثل ما قال الله وأحسن كما أحسن الله إليك والله إنك أحيانا الله يكافرك بإحسانك وأنت ما تدري أن الله كافأك أحياناً مثلاً في الليل جاء شاب مثلاً ويفحط في الشارع ثم صوت حادث وطلعت وإذا سيارتك سليمة وصادم سيارتين جنبها من اللي حمى سيارتك ربما قطعة خبز تصدقت بها يوم يجيك ولدك من المدرسة يقول يا بوي أنا ماسك صاحبي فلان وبقطع الشارع وبعدين جت سيارة مسرعة أنا وخرت وفلان تقدم وصدمت من اللي حمى ولدك ربما قاروا رتماء وانت واقف عند الإشارة وشفت هذا قاعد يكنس في الشارع في الشمس وقلت تعال يا صديق تفضل هذا ماء بارد ولا وقفت عند بقاله وخدت لك خبز وعصير ثلاثة أربع ريال ولا عشر ريال ولا عشرين ووزعت على كم واحد من هالضعفة اللي في الشارع والله ما تحسن إحسانا أن تتعامل معك مع كريم سبحانه ما تحسن إحسانا إلا وتجد لهذا أثرا في ولدك في مالك في وظيفتك بمحبه الناس لك في سلامه سيارتك بعض الناس ما يمضي عليه ايام الا هذا الماكينه فيها مشكله او توني شاريها وما ادري حصل وفي سبحان الله موفقين ايش اللي خلاها هذا موفق والله تعالى يحميه وهذا كل يوم جايه مشكله للذين احسنوا الحسنى واحسن كما احسن الله اليك لا تكن طماع الرجل اللي لقي الله فقال أمي ربي هنا ثم قيل إيش عندك من عمل قال يا ربي ما أذكر عندي أعمال صالحة أبد إلا أني رجل كنت أدين الناس أبيعه أشتري فكنت آمر غلماني إذا راح الغلمان يجبون الدين من الناس آمرهم أن يخففوا عن المعسر ويتجاوزوا عن الفقير إذا واحد مسكين أخذ مننا بضاعه ولا يقدر يسدد سامحوه هذا ما يقدر يسدد كل شيء قدر بعضه ومشوه وكان يقول في الدنيا عسى أن يسامحنا الله نحن نخفف عنهم عسى الله يخفف عننا فلما نقي الله بهذا العمل بس كان يقول خلاص ما تقدر تدفع مئة يدفع تسعين بس خلاص وقفل حسابك أنت ما تقدر خلاص نسامحك يقول فقال الله تعالى له نحن أولى بالعفو منك مادام أنت قاعد تعفو عن الناس لن تكون أحسن من رب العالمين الله هو العفو اللي يحب العفو نحن أولى بالعفو منك قد عفونا عنك ولذلك يا إخواني لا تحتقر أي عمل صالح تحاسب عند البنزين يقول لك كم الحساب قال لك 19 عطى 20 إذا بدأ يقلب بدأ يقلبها بيدور لك ريال يقول خل الريال لك خل يطلع منك ريال خرات به يزيد 200 إلى 300 ريال في الشهر هذا لا يقدر يروح يغسل سيارات زي بقية العمال ولا يروح يتكسب حمال ولا هذا مربوط في هذه المحطة ساعات والله إن صدقتك بهالريال وهالريالين ربما يبارك الله لك حتى في البنزين اللي انت ويوفر رب العالمين عليك ويزيدك لكن أحسن كما أحسن الله إليك ذو القرنين ما كان جشع ما قال والله أنا بأشتغل والجنودي بيشتغلون وبابني لكم سد عظيم ها كم تعطوني مع أنهم هم أرضوا في البداية قالوا بنعطيك لكن قال لا لا ما بي منكم ولا شيء ما مكنني فيه ربي خير أجل إيش المطلوب مننا فأعينوني بقوة قوموا اشتغلوا معي فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم رد طيب ذو القرنين يا جماعة أصلا ما يحتاج موظفين زيادة ما هو معه آلاف الجنود يحتاج يعني زيادة خمسمائة ولا ستمائة يشتغلون معه أعينوني بقوة أنت غني عنا وشو نعينك ذو القرنين يا جماعة ما يريد يعودهم أنه يشتغل وهم جالسين يتفرجون يبغى يعودهم على الشغل قموا اشتغلوا ولذلك فأعينوني بقوة يعني قموا اعملوا معي حتى يعودهم أنهم يشتغلون ولذلك يا جماعة حتى تربويا الأب اللي دائما هو اللي خلص شغال البيت واللي اللي يصلح كذا ينشأ أولاده وهم يعتمدون عليه وربما نشأ أحدهم ما حتى أي خبرة في الحياة أحيانا يجيني واحد من عيالي يقول لي يا بانا جوالي انكسرت الشاشة أقول لكذا عطني مئة ريالة صلحة أقول طيب أنا بعطيك المئة لكن وش تقدم لي ما تحتاج شيء أقول أنا ما احتاج شيء لكن أبيك تكنس الحش كذا يوم اشتغل عشان تطلع فلوس اتغسل سيارتي كذا يوم الذي يتعود يا جماعة على أن المال يأتيه ببلاش هذا سينشع على مثل هذا إذلك دروا قرنين يقول فأعينوني بقوة اشتغلوا قل له كم تسمع لي من القرآن سمع لي يلا خمس صفحات وخذ المبلغ اللي تبغى صلى صلح لي كذا وكذا حافظ على الصلاة كذا يوم واخذ كذا افعل كذا في البيت اصرع كذا نظف كذا. حتى يحس أني أنا المال ما هو بوبوي عبارة عن جهاز صرافة أجيه وأضغطه ويطلع لي فلوس لا يجب أني أعينوني لازم أني أشتغل أجعل بينكم و بينهم طيب أول ما بدأ قال آتوني زبر الحديد زبر يعني قطع وصاروا يجيبوا قطع الحديد ويركب هالقطع بعضها فوق بعض آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين يعني بين السد الأيمن والسد الأيسر جعل هذا الحديث متساويا معه ساوى بين الصدفين قال انفخوا أدخل بينها حطبا وجعل تحتها حطب وأشعل فيها النار قال الله حتى إذا جعله نارا يوم اشتعل الحديث وهم يزيدون من الحطب والحديد يشتعل ويزيدون من الحطب والحديد يشتعل حتى بدأ الحديد ينصهر مع, مع تتابع النار عليه بدأ الحديد يعني ينقلب أحمر بدأ يذوه حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة ما هو القطر؟ ما هو القطر؟ النحاس قال آتوني عطوني النحاس المذاب أصبه فوق الحديد أفرغ عليه كترة صبوا النحاس فوق الحديد صار النحاس يدخل بين الحديد ويتماسك تم البناء ذو القرنين لما تم البناء ما قال يالله مستأجل ومشي لا جلس إلى بكرة يتأكده بناء مضبوط ولا لا نحن وضعنا البناء ليرد عنكم يا أجوج وما أجوج. سنرى هل البناء ردهم ولا لا ولذلك وعلى آتون يفرغ عليه قطراء وجلس ينتظر اليوم الثاني جاء يأجوج ومأجوج جاءوا بغزون كالعادة يقتلون ويفعلون فما استطاعوا أن يظهروه أن يظهروه ما استطاعوا أن يظهرون فوقه يصعدوا وما استطاعوا له نقبة هم حتى يصلوا إلى الجهة الأخرى أمامهم اختيارين فقط اختياران إما أن يصعدون فوق ولا يثقبون ثقبا لا استطاعوا الأول ولا الثاني فلما رأى ذو القرنين إتقان عمله وإن عمله مضبوط ما هو بكذا ما الشيحالك قال هذا ايش بقوتي وإتقاني شفت شغلي قال هذا توفيق من الله هذا رحمة من ربي يقول لك واحد والله شكرني دكتور العملية نجحت يقول الحمد لله والله توفيق من الله الحمد لله والله بشرك يقول الميكانيكي شكرنا السيارة ما شاء الله شغلك مضوء الحمد لله والله, والله توفيق من الله وفقني شكرا ترى بناءك شكرا ترى تعليم الحمد لله اللي وفقني ولي غيري ربما أعلم مني وأجود لكن يوفق قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي إذا جاء يوم قيامة كان هالحديد اللي تشوفونه والنحاس القوي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا قال الله تركنا بعضهم يومئذ يموجون في بعض بنفخه في الصور فجمعناهم جمعا هذا يقول الاخوه والاخوات دكر عن اولئك الرعيل الذين حكى الله تعالى قصتهم في القران وبين النبي الله وسلم شيئا خبرهم اسال الله جل وعلا ان ينفعنا واياهم يا رب الله ان يجعلنا من اهل القران الذين هم الله وخاصته اسال الله ان يجعلنا من اهل القران الذين هم الله وخاصته اللهم كما جمعتنا في بيت من بيوتك نتلو كتاب الله نتدارسه بيننا اللهم اجعلنا ممن حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده اللهم قد اجتمعنا في بيت من بيوتك نتلو كتاب الله نتدارسه بيننا فلنكن ممن تقول لهم قوم وغفرا لكم يا رب العالمين اللهم إنا نسألك ألا تدعم بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شبيتا ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقتا ولا تدع من بيننا من عليه دين أو احتاج إلى وظيفة أو دراسة أو زواج إلا يصرت له ذلك وأعنته عليه يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم احفظنا واحفظ بلادنا من شر الأشرار اللهم احفظنا واحفظ بلادنا وجميع بلدان المسلمين من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار اللهم من أرادنا أو أراد أمننا بسوء فرد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز يا رب العالمين اللهم انصر اخواننا المضطرهفين في كل مكان اللهم انصر اخواننا المضطرهفين في كل مكان اللهم انصر اخواننا في كل مكان يا حي يا قيوم يا يا من كان نعم المجيب لنوح لما دعاه يا العالمين يا ذا الجلال والاكرام اللهم اننا نسالك يا حي يا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اصلح نياتنا وذرياتنا اللهم احفظ اولادنا من المخدرات واحفظهم من المسكرات اللهم احفظنا من التدخين ومن جميع الافات يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم اللهم على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اشكر لكم هذه الدعوه اشكر الاخوه في في وزاره الشؤون الاسلاميه والاوقاف وفي مكتب وللإخوة جميعا في هذا الجامع المبارك وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم كما جمعنا هنا أن يجمعنا يوم الكيامة بجنة صلى الله على نبينا محمد وعلى الله عليه وسلم أخي المسلم احرص على نشر هذه المادة فالدال على الخير كفاعله